آه آه آه آه آه آه آه رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الجادتنا وتلوقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الجاد يا مو يا لذة في ايامنا رمضان فيك عبادة وصيام فدموعنا بخدودنا رقراقه تسقي قلوبا زانها اسلامه تصديق قلبا زانها اسلام ومضان يا رمضان يا رمضان شغل كتابتنا وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شغل وقيام اننا هو ريانا في دربنا ودليلنا ان زاغت الاحلام شهر الفتوحات التي قد سطرت بدماء اجداد لناعالم بدماء اجداد لنا أعلام إذاه وته وقيام ومضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتابتنا وته وقيام يا شهرنا يا ضيفنا في عامنا قد مرت لحبيبنا اكما يا شهر يا ضيفنا في عامنا قد تمرت لحبيبنا اكمام قد تمرت لحبيبنا اكمام ومضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتابه وقيام رمضان ور الكتابتنا